وَمِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب ان حكمت اياته ثم فصلت من لد حكم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا لَيَجِيئُمُتْعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى يَوْمَ تَعْلَمُونَ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورًا لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَا فَشُنَّ ذِكْرَ بَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ